من خصوص صحيحة الشيخ الشيحة المسلمة من الامام من الامام والشيح رضيه من الامام والحليم في الأمام والسلة ومعرفان الاجئة للعلم والفجر والعلم من والكورفية في الوضع المجرى الله في الأيض الخليف عن وارفة سبع واسئين شعبان من هذا العالم رحمه الله فاوصل بالشهاده الكتب كتبه ما شاء الله ان يطلق النبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام الى رضيه وعن اصحاب ثقيله الشيخ ان يدعى سؤال يكن قديم مع الله وصلحوا قليل